ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد اضلوا كثيرا ولا تذيق الظالمين الا ضلالا مننا خطيئاتهم اغرقوا فادخلوا نارا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 رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِي مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَلَا تُعَذِّبِ الظَّالِمِينَ إِلَّا تَبْوَارًا